سنت دانلود تقدیم میکند. گروه المجد چاه مبارک تقدیم میکند. <متصفح> ببابك يا خالقي وقل الذنوب على عتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي لهيبا من الحزن في خافقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبه إلى بابكم سائقين أتيت مالي السواب بكم طريحا نناجك يا خالقي طريحا نناجك يا خالقي نناجك يا خالقي ذنوبي أشكو وما غيرها أقضى منامي من مقلتي وعاتب نفسي أغمى هزها بكاء الأحبة في سكرتي وكاء الأحبة في سكرتي أما هزها الموت يأتي غدا وما في كتاب سوى غفلتي وما في كتاب سوى غفلتي أما هزها من فراش الثرى. ظلام تزيد به وحشتي ظلام تزيد به وحشتي <تصفيق> إلهي أتيت بصدق الحليم يناجيك بالتوب قلب الحزين إلهي أتيتك في أضلعي إلى ساحة العفو شوق دفين إلى ساحة العفو شوق دفين إلهي أتيت لكم تعبا فألحق طريحك في التائبين أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين فإن لم تعنه فمن ذا يعين, فمن ذا يعين أتيت وما لي سوى بكم فرحمك يا أرحمك يا ربي بن